وَمَا وبين بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلِ ۖ عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إله وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ فاستقيموا وَاسْتَغْفِرُوهُ وَبَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْ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 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَجْيَالٍ سَوَاءَ لِلَّذِينَ أستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها أتينا